بوك تو تنبهي مورو ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون سهائك وفواكيالو بوكبيلا الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان ما اذا كان айన నను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. لا ادري ان كان يحبني. لا ادري ان كان يحبني. айన వెనకి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు. لا ادري ان كان سيعود. لا ادري ان كان سيعود. айన నాకు ఫోన్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు. لا ادري ان كان سيخابرني لا ادري ان كان سيخبرني اعينن انه प्रेमچدان ليهدمو ان كان حقا يحبني ان كان حقا يحبني اعين بنكراريهمو ان كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود أين ناكو فون تشي يريمو؟ إن كان حقاً سيخابرني؟ إن كان حقاً سيخابرني؟ أين ناكو رينجي آلو جيستون تارا؟ إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيه؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه؟ أين كي ينكو كرمون دون تارا؟ اني لاتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى عينا ابدان جبتنارا اني لاتساءل ما اذا كان يكذب <تصفيق> اني اتساءل ما اذا كان يكذب عينا ناغورجي الاحظناره ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان يفكر في حقا عينك انككرناره مو ما اذا كان لديه واحده اخرى ما اذا كان لديه واحده اخرى عينناكو نجن جبتناره مو ما اذا كان حقا يقول الحقيقه ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ آي ننجنغان أني اشتبرتن راني ناك أن ما ننقاون دي إني لأشك ما إذا كان يريدني فعلاً إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً آي ناك براست راني أن ما ننقاون دي إني لأشك ما إذا كان سيكتب لي اني اشك ما اذا كان سيكتب لي اينا ننو بليجسكونتارا ني نا كانمانانغا اوندي اني لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني اشك ما اذا كان سيتزوجني اينا ننو نيجانغا ايشتا بادوتنارا ما اذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا يريدني عينك راستارا ما اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب لي عيننا نانو بلي تشيسكونتارا ما اذا كان حقا سيتزوجني ما اذا كان حقا سيتزوجني